سورة انشراح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبُ